الوحدة الأولى السياحة في المطار واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده مع زميلك في مطار الملك خالد الدولي السلام عليكم أرجو مساعدتكم حول الحاسوب المحمول الذي ربما نسيت زوجتي أمام البوابة وهي سافرت إلى إسطنبول في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. ممنوع الدخول لغير المغادرين، ولكن أنا أسمح لك بالتفتيش والشرطي سيرافقك. أعطني إقامتك؟ بعد عشرين دقيقة. هل وجدتم الحاسوب؟ لا يا سيدي، أنا تجولت كل الصالة وفتشت كل المقاعد وسألت كل الموظفين عنه، ولكن لم أجده مع الأسف. من الأفضل أن تراجع قسم الفقدان، وإن لم تجده هناك، تبحث عنه في قسم الفقدان بمطار صبيحة كوكشن، ولا تنس أن تسأل عنه في وحدة الفقدان داخل الطائرة. شكرا على حسن مساعدتكم، جزاك الله خيرا. لا شكر على الواجب.